بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي ان استمع نفر من الجن فقالوا اننا سمعنا قرانا عجبا قل اوحي الي ان استمع نفر من نَقْرُؤُ إِنَّا سَمِعْنَا الْقُرْآنَ عُجْبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ اشهريك بربنا احد وان انه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا وان انه تعالى جد ربنا ما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 ومننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنه كان رجال إن الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رفقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن يبعث الله وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وَأَن كُْ نَقُود مِنهَا مَ قاعدَ للسَّمَّ وَأَ كُ نَقود مِنه مَ قدَ للسَّم فمَْ يَتَمِعِ الآنَ يَجد لَ شِهابر وَصَدَ فمَ يْستَم الآن يَجدِ لَ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 وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ وَأَنَّ الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَن ظَنَنَّا الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا فَمَؤِّ بِرَبِّهِ فَلَا يَخافُ بَخْْسَ وَلَا رَرحَقَ فَمَؤِّ بِرَبِّهِ فَلَا يَخافُ بَخْسَون وَلَا رَرحَقَ وَأَنَّ مِن المُسْْلِمونَ وَمِن الْقاسِطُون وَأَن فمنْ سلَمَ فَأول إكَ تَحَّ غَشَدَا فَمَن سللَمَ فَؤول إكَ تحقَّ غَشَدَا وَأَمَّ القاسِقُونَ فَكانوا لِجَهن وَأَمَّا القاسقَُ فَكانوا لجهن ان حَقَّ وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ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 قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا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 هو احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغ الله ورسالاته الا بلاغ من الله ورسالاته وَمَ يَعصِ الَّ وَرَسُ لَهُ فَإِن لَونَ رَجَهََّ مَ خَالدينَ فِيهَا أَبَدَ وَمَ يَاصَِّ وَرَسُولهُ فَإِنَّ لَونَ رجهنَّ مَ خَالدين حتى اِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا اِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إن أَدْرِي 119. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا 110. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 111. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا